اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجنة المطرنة إذا قل جنة جفة من نوري قولي بكل رجل محمدا وَمَا الحبيب إِلَى هُدَى رَبِّكَ هذا مَنْ تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِهِ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ فقرت ملايك أجل مهني سجلاء وعجاء العصراء بإذنهم نطلق نمسى الزبرة بوارد عيق والسجاة وحمى العلاه من الزبام وصوله وهلوا به شرفا أسيلا أم جدا ولوارد عيق الرب قد أحياتها هذا بالحديث